صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الف لا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 أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لما تأتي إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق ما ننزل الملائكة إلا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 لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء ولو فتحنا عليهم باب من السماء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 الأرض مددناها، وألقينا فيها رواصي، وأنبتنا فيها، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، وجعلنا. زائنو وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء إما فأن وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وإن المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إن